باب اللامات واحكام متفرقه وفخم اللام من اسم الله عن فتحي وضم من عبد الله وحرف الاستعلاء فخم وحصوصا لطباق اقوى نحو قانا والعصا وبيين الاطباق من احط مع باسط والخلف بنخلقكم واقع واحرص على السكون في جعلنا انعمت والمغضوب مى ضللنا وخلي صنفتا محذورا عسى خوف اشتي باهيه بمحظورا عصا وراعي شدتا بكاف عابتا كشرككم وتتوفى فتنه واولى مثل أدغمك قل ربي وبلى وآب في يومي مع قالوا وهم وقل نعم سبحوا لا توزق قلوبا فالتقم